ولكن عمر رضوان الله عليه الفاروق رضوان الله عليه يؤدب نفسه بأدب الدين على نفسه النفاق يذهب إلى صاحب السر إلى حذيفة بن اليمن يقول له يا حذيفة نشدتك الله يعني حلفتك بالله العلي الأعلى بذي القوى والقدر بذي الجلال اذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر يا عبد الله يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف أنت أقوى من عمر يخشى على نفسه النفاق اتهنت نفسك يوما بالنفاق وخذت على قلبك منه اتهمت نفسك بالرياء يوما وخشيت على قلبك من الوقوع في حمأته أأتهمت نفسك يوماً بأنك تعمل لغير الله رب العالمين وخشيت من مغبه ذلك وعاقبته عمر في جلالته وفي عظيم منزلته عند الله رب العالمين يذهب إلى صاحب السر حذيفه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه بأسماء المنافقين يقول نشتك الله يا حذيفه أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ذكر يعني أنا منافق ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين فيقول حذيفه اللهم لا ولا أزكي أحدا بعدك أبدا رضوان الله عليهم جميعا يا ضعيف اتق الله رب العالمين في ضعف قلبك. يا ضعيف اتق الله رب العالمين في منفك عزيمتك. يا ضعيف اسأل الله رب العالمين ان يقوي ايمانك. يا ضعيف اسأل الله جل وعلا ان يثبت اركانك يا ضعيف اسأل الله جل وعلا ان بيديك هاديا قلبك إلى سبيل الله المستقيم عباد الله في هذه الأيام العصيبة علينا أن ننقي قلوبنا راجعين إلى الله مولانا وربنا دائم الأخذ بالدعاء لرب الأرض والسماء نسأل الله رب العالمين في كل حين وحال أن يرفع الله رب العالمين الكرب عن الأمة